اخذ من بين ايدينا حمل من بين ايدينا والله ما حملناه ثم وسد في التراب والله ما وسدناه ثم وجه الى القبلة والله ما وجهناه كشفت عن وجهه فاذا هو يضحك كشفت عن وجهه فاذا هو يضحك يقول الشيخ والله لو لا اني انا الذي غسلته وكفنته ما كنت اظن انه قد مات. كنت أظن أنه قد مات اتقوا الله عباد الله وحافظوا على الصلوات وانتهوا عن الفواحش والمنكرات اتقوا الله ومن تقواه محافظة على أوامره